بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان س يفجر أمام ييسأنُ أي يول الكام فإذا غق البَصَب وخصةَ القمر وَجم الشس وَقمر يقول الإنسانُ يمائذٍ أ المثَب كَ لا وزَف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 إِلَى رَبِّهَا نَأْبِرًا وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرًا يَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاكِيبَ وَكِيلًا فيراق والتست الساق من سام الى ربك يوم المساق فلا صدق ولا صلى ولا كن كذب وتولى ثم 124-أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى 125-أيحسب الإنسان أن يترك سدا 126-ألم يكن طفة من قَال قَفَسًا وَفَجَعَلَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ